فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا وآتوا النساء فَاِنْ قَبِلَ نَلَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا أَمَرِيئًا وَلا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا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 وَلَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالًا يَتَامًا ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا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 E aí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 تلك حدود الله وَمَن يُطِعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يدخله جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خالدين جَنَّاتٍ تَجْرِي الفوز تَحْتِهَا ومن خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ويتعد حُدُودَهُ يدخله نارا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 إِن كَأَاعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن ترثوا النِّسَاءَ كرها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 إلا ما مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتَهُ وَسَاءَ سبيلا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 قوم اللاتي دخلتم بهم لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم وحلال ابناءكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف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 أريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله.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 ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله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 حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى توتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم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 وَإِذَا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إِنَّ الله نعم ما يعظكم ان الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وَأُولِي الامر منكم فان تَنَازَعْتُمْ في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به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 الهداة والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.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 لا يقول أنك ألم أن تكون بينكم وبينه مودة؟ يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الله.